ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعله الله يحدث بعد ذلك امرا فاذا بلغنا اجله فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف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 اِذَا ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ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 ുന മിന് ഹൈഫുസുല തുലി തുദി കുലൈഹീൻ കുന്ന ഉലത്തി ഹലി ഫി കുലൈഹു فإن أرضعن لكم فأتوهم أجورهم وائتمروا بينكم بمعروف وإن تعثرتم فسترضعوا له أخرى لينفقوا سعة من سعته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 قَرۡيَةٌ عَتَتۡ عَنۡ أَمۡرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبۡنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا فَحَاسَبۡنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبۡنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا فَذَاقَتۡ وَبَالَ أَمۡرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمۡرِهَا خُسْرًا